الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ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 وَقَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا سوى هدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن اس قوم قرح فقد مسن قوم قرح مثل وتلك الايه نداول لغابا الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ من كُم <تصفيق> شُهَذا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ